فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حلقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إلا ما اتخذتم من دون الله من اوثا لما ودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يظهر بعضكم في بعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين فامن له لوط وَقَالُوا إِنَّ لَنَا عِندَ رَبِّنَا لَحَظًّا إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نَبِيًّا وَأَتَيْنَاكَ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ يَا أَيُّهَا النَّامِيْنَ الصَّالِحُونَ وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي يَدِكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا آمَنَّا بِإِلَٰهِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ نُصِّرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ